أو يستعين بعائم يذهب إلى عائم مشهور ممن لا يتقون الله من الجهلة المركبين في الجهل ويكون مشهور بالعين فيقول يعني عن فلان أو افعل معه كذا أو سأصفه وأنت اصرف له العين إلى آخره فيحدث احيانا قتل بالنفس ويحدث مثل هذا عن طريق الجن أيضا بعض الناس أيضا يستعين بالجن استعانها ظنها مشروعة على قتل خصومه أو قتل من يكرهه ومن يحسده فهذا كله من القتل في الباطن قتل بغير السلاح واختلف في أهل العلم هل في قواد أو ما في قواد هذه مسألة خلافية مبنية على عدم وجود القرينة أو الدليل القاطعي على المسألة عمد القتل أو التعمد في القتل لأن إذا وجد التعمد في القتل لهذه الوسيلة فلا شك أنه من باب القتل الذي توعد الله به من يفعل انما يبقى هل يكون في قواد قصاص أو لا يكون هذه هي مسألة التلاف بين التلاف بينها وليس هذا الشاهد عندنا الشاهد عندنا أن هؤلاء يستعملون هذه المخارج وهذه الأساليب الدجلية ويظنون أنها في التأثير على خصومهم أو في الضبر الآخرين فبعضهم ربما يظنها من الكرامة أن يستعين رعاء أو ساحر أو دجال على خصمه ربما يظن هذا نوع من الكرامة كما يفعل كثير من المبتدع وأكثر ما توجد هذه القرفات عند المبتدع لكن مع الأسف بدأت, بدأت هذه الظواهر تظهر في مجتمعاتنا وينبغي لأهل العلم أن يأخذوا هذه الأمور بحزم وينبه الناس لها فبدأت تدخل على كثير ممن يمارسون الرقع أو كثير ممن يمارسون العلاج بالأدوية الطبيعية أو أحيانا بالدجل والشعوذات بدأوا يجرؤون على مثل هذه الأمور بأن يتكفل بنفع فلان من الناس أو بضره ويجعل ذلك بطرق باطنة أما الاستعمال ذلك بالطرق الظاهرة مثل الأدوية الطبيعية أو الرقية الشرعية فهذا مشروع لكن أقول أن الناس بدأوا بدأ منهم طوائف يتعدون المشروع يتجاوزون المشروع إلى ما لا يشرع والناس ختنوا بهذه الطرائق وصار كثير من من يبتلون بشيء من الأمراض أو أضرار أو غيرها يلجأون إلى بعض من عندهم شيء من الدجل من أجل فعل هذه الممنوعات ينبغي أن تنبه طلاب العلم بهذا الأمر وأجد بحمد الله في الأون الأخيرة هناك نوع من التوعية المركزة من قبل المسؤولين والمشايخ وطلاب العلم لكنها تحتاج مزيد مواصلة في هذه الأمور نعم. وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله ومو وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأما ما يبكر الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه فالقد سعد بها قوم إذ أطاعوه وشقي بها قوم إذ عصوه كما قال تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه جزقه فيقول ربي أهانني كلا ولهذا في هذا إشارة إلى أن بعد ما يحصل للناس من نفع الضر أو جلب النفع بأمور غيبية أو بأمور خارقة أو حتى أحيانا بكرمات قد يكون من الأمور التي يكرم الله بها عبده قد يكون من باب الابتلاء وفعلا بعض الناس قد ينتفع قد ينفعه الله عز وجل أن يدفع عنه الضر أو يجلب إليه النفس بأمر غامض أحياناً عن طريق رؤية رؤية أم رؤى وكثيراً ما يحدث أن يرى بعض الناس نفسه رؤية تنقذه من هلكة بإذن الله أو يعني يرشده الله عز وجل إلى ما يدفع به بلاء عنه أو ما يجلب به مصلحة وأحياناً يرى له غيره وهذا حق في حد ذاته إذا لأن الرؤيا يعني جزء من 46 جزءاً من النبوة وهي مبشرة لكن لا ليست هذه قاعدة مضطاردة قد يكون هذا من باب الاضطرار أي أن يكون هذا العبد الذي يسر الله له هذا عن طريق رؤية أو عن طريق كرامة أو عن طريق أمر غيبي قد يكون هذا من باب يعني من بسبب كثرة بجوء إلى الله عز وجل فالله يجيب المضطر حتى وإن كان كافر أحيانا قد يجيب المضطر وأحيانا يكون من باب الابتلاء وأحيانا يكون أيضا لدعوة بالغيب دعا له بها غيره المهم لا يلزم أن يكون هذا من باب الإكرام بل قد تكون كرامة يكرم الله بها العقل ليبتليه بعد ذلك هل يشكر وهل يصبر وأحيانا تكون استدراج للعاصي وقد تكون أيضا مفتاح خير الله بعض الناس إذا انتفع بأمر غيبي قد يكون هذا من أسباب الهداية له المهم القائدة أنه لا يلزم أن يكون مثل هذه الأمور أن تكون كرامة وإذا كانت كرامة لا يلزم أن تكون دليل على الصلاح إلى الأبد قد تكون هذه الكرامة موعظة للإنسان وعبرة له فإن استمر على الاستقامة حسنة حاله وإن اغتر بالكرامة وجعلها دليلا على الصلاح ثم لم يشكر الله عز وجل كما ينبغي ولم يواصل, على يواصل العبادة والاستقامة ربما يهلك ولذلك نجد والوقت لا يبتسع ولا الأمثلة على هذا واضحة نجد كثير من أهل البدع الأوائل الذين أنشأوا البدع كثير منهم ابتلي ببدعته بسبب كثرة الرؤى وظنها أن هذه الرؤى ذلك للصلاة حتى أن بعضهم ادعى النبوة بهذا السبب تواثرت عليه حتى حتى وصل الأمر إلى أن ادعى النبوة وادعى المهدية وكنت من أحداث الماضية التي ادعى فيها بعض المنتسبين يعني أو بعض الذين خرجوا حتى من بين أهل السنة والجماعة مالأسف ما لما تعلقت نفوسهم بالرؤى, بالرؤى والأحلام والكرمات ادعوا لواحد منهم البهدية كذبا وزورا وهذا من عدد الشياطين به وهم في ظاهرهم يظن أنهم من الصالحين ويظنهم كثير من الناس من الصالحين لكن إذا تجاوزوا الحد الشرعين وأعلقوا بالرؤى أحكام تخالف أحكام الله عز وجل وضعوا بها مناهج تخالف مناهج السلف كان هذا من باب الابتذاع فبذلك ليحذر طالب العلم من التعلق بمثل هذه الأمور ونكف عند هذا الحد لأن المقطع التالي مقطع فاصل وننتقل إلى الأسئلة لكل ما نقصد بولاية الفقه عند الرافضة وهل هو مصطلح قديم أو حادث بعدما قامت دولتهم في إيران أذلهم الله ولاية الفقيل طبعا لا شك أنها من حيث يعني فلسفتها الحديثة تعتبر يعني أمر حادث عند الرافضة وإن كان يوجد عند بعض فقاهاء من يشير إلى هذا لكنها كمذهب معلن لم يجرأ أحد على اعلانه والقول به على واعتماده عند الرافضة إلا القميني يقصدون به يقصد به القميني أنه لا بد من أن يكون للمهدي المزعوم اللي يسمونه المنتظر لابد أن يكون هناك من يمهد له لظهوره بأن يتولى ولاية الرافضة في شؤونهم العلمية والفقهية والدينية نيابة عن المهدي ويمهد له وهذا الوالي الذي يمهد للمهدي هو الفقه أو يسمونه الآية هذه معنى ولاية الفقه أنه الفقيه ينبغي أن يقوم ببعض واجبات المهدي المعلقة إلى خروج المهدي هم مثلا يعتقدون أنه لا تقوم لهم دولة إلا بالمهدي فالراء الشيء اسمه الخميني وهو سياسي داهية عبث بعقولهم قال إلى مثل نمتظر أن يخرج المهدي من أجل قيم دولة بل لابد أن نحن ننبعا في إقامة دولة علشان نهيئ له السبيل ليخرج فإذا خرج من سردابه وإذا قد مهدنا له السبيل في دولة قائمة تحكم بالشرع كما يريد الرافوة طبعا هذه خرافة ولكنه دجل عليهم بها وصدقوا ولا زال أكثرهم يصدقوا وإن كانوا بدأوا يتراجعون ببعض الشيء وبدأون هذه الفكرة لأنها ما أصلتهم إلى ما يريدون ما أصلتهم إلى ما يريدون ولن يصلون إن شاء الله إلى أغراضهم التي يريدون بها ظل النصمين ويقول هل لك أن تحدثنا عن الأسباب العلمية لما يحدث عندهم هذه الأيام من اتراباتهم بين مرجعهم طبعا أكثر ما أثر على الرافضة في بعد الخميني هو أنهم تحطمت أحلامهم تحطمت أحلامهم و يعني اصطدموا بصحة الواقع واصطدموا بواقعهم وأنفسهم ووجدوا أنهم يحلمون حينما قاموا مع الخميني ولمما مات ماتت آمالهم معه فبدأوا يراجعون أمورهم ومن ذلك رجعوا كل منهم إلى أصوله العقدية وأصوله الحزبية وأصوله الأسرية إلى آخره فهذا جعلهم يتشتثون هذا بالإضافة إلى أن كثيرا من صاروا يشككون في أصولهم كثير من أبناء الرافضة ومن متعلمين منهم ومن متقفين الذين خرجوا عن نطاق إيران إلى الدول الأخرى وعايشوا المسلمين وقرأوا بدأوا يعلمون التشكيك في أصول الرافضة والآن صدت في هذا كتب لهم مقالات وردود وردود على ردود من صميم الرافضة في تناقضهم وفي رد بعضهم على بعض في أصول كبرى قطعية ليست مجرد أمور خلافية لا أمور قطعية الأصول التي يعتمدون عليه في دينهم بدأوا يختلفون فيها يكون نرى في وقتنا المعاصر من نبالغ في مدح المشايخ وطلبة العلم بأنه ولي من أولي الله طبعا من ظهر صلاحه واستقامته من أهل العلم الراصخين إلا في الدين الذين لهم اعتبارهم وجعل الله في قلوب عامة المسلمين الحب لهم يشهد لهم إن شاء الله بالولاية لا حرج في ذلك هناك من علمائنا بحمد الله من يعني شهد الناس لهم بالاستقامة ويعني نجد حبهم في قلوب عامة المسلمين هؤلاء إن شاء الله يقال إنهم من أولياء الله هذا من باب الشهادة العامة للجزء يقول الشيخ محمد البهي تلميذ محمد عبده هل هو محمد البهي الخولي لا ليس هو محمد البهي الخولي هذا يسمى محمد البهي كذا صاحب الفكر الإسلامي الحديث صلته بالاستعمار كلهم يسمون بالفكر الإسلامي الخولي ومحمد البهي لكن هذه مشكلة التسمية أصبحت من يعني الأسماء الرخيصة سبحة كم سبعمائة كم سبعمائة الحديث هنا لا يزال في نشأة ال ال ال ال الكرامات والخوارق والحديث عن بعض المذاهب الباطلة في هذا الأمر نعم تقرأ قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة وقسم يتعرضون بها لعذاب الله وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم نعم هذه ناسلة هيضة مهمة سبق الإشارة إليها لكن تأكيد عليها مهم في هذا المقام لأن كثيرا من الناس لا يعرف ضوابط الكرامة ولا يميز بين الكرامة التي تكون يعني البشارة للإنسان أو رفض درجته أو بين الكرامة التي تكون من باب يعني سد حاجة للإنسان فهي من مباحات وبين الكرامة أو المخارقة التي تشبه الكرامات وهي ابتلاء فالكرامة إذا حدثت على يد رجل صالح أو إنسان من أهل الخير والاستقامة فإنها غالبا تكون لإكرام الله له وربما يدله الله عز وجل فيها إلى خير ينفعه في دينه ودنياه ينفعه في دينه ودنياه وأحيانا تكون الكرامة للرجل الصالح ولغير الرجل الصالح من الناس من باب النفع العاجل من باب النفع العاجل يفرج الله بها كربة أو يشفي بها مرض أو يدل فيها على أمر فيه حيرة ونحو ذلك فهذه من الأمور التي تدخل في باب المباحات وقد يكون جزء منها من باب الكرامة التي ترتفع بها الدرجة ويكون جزء منها من مجرد الأمور الباحة فأغلب الكرامات التي يطلبها الناس إذا كانت في حال ضرورة ولجوء إلى الله عز وجل بالدعاء فيما أباحه الله من فعل الأسباب كالرقية كالدعاء أولا أو الرقية او الأدوية ونحو ذلك فقد يكون الأمر الخارق للعادة الذي يعني يدفع الله به عن المسلم سوء أو يجلب له خير يكون من باب الأمور المباحة فإن شكر الله على ذلك وحمد الله ارتفعت به درجته ولقي عجرا وإن غفل ربما لا يجر لكن تبقى في جانب المباح تبقى من صنف المباحة وقسم آخر يكون من الأمور المضرة وقد تكون هي هيقامة حجة على الإنسان سواء كان إنسان أو جماعة أو أمة قد تحدث لبعض الجماعات مثلا التي عندها شيء من البدع خوارق ويظنونها كرمات وهي يعني تؤزهم إلى التمادي في غيهم وبدعهم وتصرفهم عن السنة إلى الوقوع في البدعة أو التمادي في البدعة فيظنون أن هذه الخوارق ذليل على أنهم على حق في حين أنها من إملاء الله لهم ومن العقوبة العاجلة والتي ربما يترتب عليها الإثم في الدنيا والأرض وأغلب ما يحدث لأهل البدع وأهل الفجور من هذه الخوارق هو من هذا النوع وأحيانا تكون من الاستدراج لطائفة أو لعبدي من العبادة أو لطائفة من الناس فإبتلهم الله عز وجل بما يشوي الكرمات وبالخوار فلا يشكرون الله عز وجل فتحل عليهم العقوبة بسبب ذلك نعم وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله وكلمات الله نوعان كونية ودينية فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق طبعا الكون بما فيه الإنسان الإنسان في أعماله أو في يعني ما يقدره الله عز وجل له وعليه في سائر الأمور غير الأوامر الشرعية وداخل في كلمات الله الكون سواء في النفس أو في نفس الإنسان وفي جسمه وفي أحواله أو في المخلوقات تسيير المخلوقات, المخلوقات بتدبير الله عز وجل كله داخلهم في آيات الله كونية الصغير منها والكبير ليس المقصود بالآيات الكونية فقط السنة الكونية الكبرى كجريان الشمس وكدورات الأفلاك ونحو ذلك لا حتى الأمور الدقيقة جدا التي يقدر فيها الله مقادير الخلق الصغير والكبير كله داخل في ايات الله الكونية أما النوع الثاني هو الكلمات الدينية فهو الأوامر الشرائية وهو الوحي بشتى أنواعها هو من كلمات بل هو يتمثل به كلمات الله, كلمات الله الدينية نعم سأل الله إليك وما تسابر بالكسر المعنى والصح بالكسر أو الضم وسائر المخلوقات والكون كله داخل تحت هذه الكلمات الكون كله داخل سائر لماذا كسر أو الأحسن الكون كله وسائر المخلوق خوارق سائر الخوارق وسائر الخوارق لا الصحيح الرحل والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارث كذلك لا داخل لا تحت هذه الكلمات والنوع الثاني الكلمات الدينية وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أمره ونهيه وخبره وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها فالأولى, فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية طبعا على هذا فإن العبد في موقفه من النوعين أما الأمور الكونية فموقفه فيها لذل الأسباب من خلال مقادير العز وجل التي أقدره الله عليها وجعله فيها الإرادة والفرية والقدرة فالعباد لهم قدرة معينة داخلة في قدرة الله الكونية العامة وعلى العباد أن يستفيدوا بل يساقع أن يسخروا أو يعني يعملوا بما الله لهم من الأسباب التي داخل في الأسباب الكونية وهي بذل الأسباب بذل الأسباب المادية بذل الأسباب المادية من طلب الرزق ونحملت فهذه داخلة في الأمور الكونية العامة وهي أيضا مطلوبة من العباد بما يفعلونهم بذل الأسباب أما الثانية وهي الشرعية كلمات الله الشرعية فالمطلوب هو امتثالها العلم بها أولا ثم امتثال ما فيها من أوامر واجتدام ما فيها من نواة فالعجب مطلوب لأن يعمل بالأمرين وهذا هو التوازن والاعتدال والوسطية التي خلفها أهل الأهواء بشتى أصنافه فأهل السنة والجماعة يعملون بالأسباب ومن هنا فهم يعني عاملون بما أمر الله به من الاستفاده من آيات الله الكونية ثم إنهم متثلون لأمر الله بشرعه فهم بهذا أيضا منتثلون لأوامر الله الشرعية ولأيات الله الشرعية نعم وقدرة الأولى التأثير في الكونيات إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات إما في نفسه بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيطاع في ذلك طاعة شرعية أنا النوع الأول وهو قدرة الأولى التي هي التأثير في الكونيات تشمل النوعين تشمل عمل الخوارث بما لا يدود شرعا كعمل السحرة وكعمل فأن الله عز وجل قد يبتليهم بهذه الخوارث ويكون ذلك سبيلهم أو يعني سبب لهلاكهم ويقع في الكفر أو في الكبائر التي تهلكهم في الدنيا والآخر والنوع الآخر هو الآيات الله الكونية المتعلقة بالكرمات فإن داخلة في التأثير في الكونية فإن الله عز وجل قد يسخر لعباده من الآيات الكونية ما يكون كراما إذن فالأولى للتأثير في الكونيات يدخل فيها الجائز والمنوع يدخل فيها المشروع وغير المشروع أما القدرة التأثير الثانية فلا تكون إلا لمن وفقه الله عز وجل طاعة الله عز وجل والتنسك بكتاب السنة ظاهرا وباطن هذا لا يكون إلا على وجه واحد وهو على وجه الاستقامة لا يكون إلا بالاستقامة هي تهيأ الإنسان يتوفر فيه الطاعة الله وجل ولرسول صلى الله عليه وسلم والاستقامة والتقوى والتوفيق في هذا الأمر إلا على وجه واحد وهو الوجه المشروع وإن حدث لأحد من الناس ظاهروا الصلاح أن جاءت له كرمات من باب الطاعات أو ما يظن أنه كرمات فهو إما ابتلاء وإما من المخالط والدجل الذي يظنه من باب الكرامة هو ليس من باب الكرامة فإن صاحب البداية قد يدعو عند قبر والدعاء في حد ذاته مشروع لكن يدعو بدعاء غير مشروع فيحصل له نفع أو يندفع عنه ضر فهذا بذل وسيلة هي في ظاهرها شرعية لكن ليست على استقامة فربما تسخر له الآيات الكونية لكن من باب الابتلاو الفتنة والإملاء له وهذا لا ليس دليلا على الخير وهذا يعرف بقرائن الأحوال لا يمكن أن يعمى على الناس الحق وأهل الاستقامة أهل السنة يدركون الفرق واضحا بل عامة أهل السنة عوام أهل السنة يدركون ولذلك تجدون بعض العوام الذين يعني لهم قصص في بعضها الامور عايش وبعض بعض البدع والفجور وغيره تجد عنهم تمييز واضح بينما يحدث الاهل الكرامات من اهل الاستقامه وبينما يحدث الأهل الكوارث من اهل الدجم والبدعه يميزون ولا تنصلي عليهم يا او اولئك عليهم الفرق بين الحق والباطل في هذه المساله نعم فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه هذه مسألة مهمة جدا لأن الناس لما كثر إعراضهم عن عقيدة سليمة وعن التمييز في السنة وعن مناهج السلف تعلق بعضهم وهو من أهل الخير نجد أن بعضهم يتعلق بالكرامات ويظنها من علامات الاستقامة وأنه إذا ما حصل له كرامة كأنه محروم من الخيب فيحصل عنده شيء من خاصة عند الاحداث الكبرى عندما يكون مثلا هناك جهادة أو يكون هناك نوع من المواجهة أو الفتن أو المواطف الصعبة أو نحوها بعض الناس يعني تتعلق نفسه بالكرامة ظنا منه أنه إذا لم له كرامة فإنه ليس على شيء هذا غلط ووجد هذا الهاجس عند كثير من الشباب المتدين الذين لا يلمون بعقيدة السلف ولا عندهم إدراك لهذه الأمور تجد أن نفوسهم تتعلق من خلال الدعوة لله عز وجل أو من خلال من يتعرضا لهم من مشاكل وحداته تتعلق بوجود الكرامة ويظن أنه إذا لم تحدث له كرامة فإنه مقصر في حق الله عز وجل أو دين الله مع أنه ليس هذا من الموازين الشرعيين الكرامة قد تحدث وقد لا تحدث وإذا لم تحدث فأحيانا يكون ذلك في حد ذاته كرامه ألا يحدث ببعض الناس أمر قارق العادة يفتن به قد يكون هذا في حد ذاته من علامات التوفيق له نعم فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله بل قد يكون عدم ذلك أنفع له. فإنه إن اكترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة فإن الخالق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه فالخوارق النافعة فرعا لأن, لأن, لأن الكرمات أحيانا تكون من باب الجزاء العاجل من باب الجزاء العاجل والمسلم خير له أن يكون له الجزاء في الآخرة من أن يكون له في الدنيا عليك كذلك؟ وهذا كثير قد يكون من باب الجزاء العادي في الدنيا يعجل له نمر معين وقد يكون من باب النعمة التي لا يقدر على شكرها أيضا قد يكرم الله بعض العباد بكرامة وتكون نعمة عظيمة قد لا يقدر على شكرها فيقصر في حق الله عز وجل فإذا لا ينبغي لمسلمة تتعلق نفسه بالكرامة إن حدثت فهذا خير ولمكرامة مبشرات إذا لم يحدث وهذا منهز السلام لا تتعلق نفسه بالكرام أو يتطلع إليها أو يلتمسها أو يتكلف في حصولها أو نحو ذلك فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له لأنها جزء من تأييد النبي صلى الله عليه وسلم خوارق النافعة تابعة للدين لأنها خوارق والخوارق هي آيات والآيات هي علامات النبوة الخوارق التي والكرامات التي تحدث للمؤمنين للمسلمين من اثباء النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من فئيد النبي جزء من المعجزات والايات والدلائل على النبوه وهي قامت الحجه على الخلط لأن المسلم انما المؤمن موفي ان المستقيم انما تحصل له الكرامه باتباعه للسنه فهذا الأمر ينعكس على قوه الحجه بالنبوه او على النبوه وقوه الحجه للنبي صلى الله عليه وسلم على امته وعلى على الامم نعم كمان الرئاسه النافعه هي التابعه للدين وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فمن جعلها هي المقصوده وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين وليس حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلابد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من كيث لا يحتسب وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا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 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا في راسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد, فقد بارزني بالمحاربة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 تردد في نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه فظهر أن الاستقامة حظ الرب وطلب الكرامة حظ النفس وبالله التوفير وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطنان فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات وقولهم لو صحت لاشبهت بالمعجزه فيؤدي الى اثباس النبي المشتبه <تصفيق> فوقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزه فيؤدي الى النبي بالولي وذلك لا يجوز وهذه الدعوه إنما تصح اذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوه وهذا لا يقع ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى في مسألة مهمة يحسن التنبيه عليها في هذا المقام وهي من أسباب وقوع اللبس في مسألة المعجزة والكرامة وهي أن المعتزلة أو غير المعتزلة من الفلاسفة وبعض العقلانيين قديما وحديثا وأكثر المتكلمين الذين أشكل عليهم الخلط بين المعجزة والكرامة فلذلك بعضهم يعني جعل الدلائل الوحيدة على النبوة هي المعجزات ومن هنا ادى هذا الى انكار الكرامات وانكار الخوارق وانكار السحر والى اخره من الامور التي لازمتهم وهي ليست مستقيمه حتى مع قواعد العقل الالتزامها ليس سقيم حتى مع ما, ما يسمونه بالقواعد العقليه معلوم ان انهم استندوا على دلالات العقول والعقول لا تدرك ما وراء ما, ما وراء ما ما ما, ما عالم الشهاده لكن اللي يهمنا في هذا المقام أن أكثر اللبس وارد من معنى المعجزه وكونها دلالة على النبوة فأولا إطلاق آيات الأنبياء إطلاق, إطلاق معجزات على آيات الأنبياء هذا خطأ ترتب عليه خطأ في المفهوم خطأ باللوازم خطأ بالنظرة إلى المعجزة والكرامة والحوار فالصحيح أن ما يحدث للأنبياء هو آيات آية. سواء كانت معجزات ظاهرة أو معجزات غير ظاهرة سواء كانت خوارق عادية أو خوارق معنوية أو كانت قراء أحوال وهو غالب ما يكون للأنبياء قراء أحوال إذن فذلائل الأنبياء هي آيات تسميتها معجزات أوجد اللبس وهو ظنهم أنه لا يمكن تكون للنبي آية إلا أن تكون بمعنى الإعجاز الظاهر الصريح مع أنه هناك آيات إعجازها غير ظاهر ولا صريح لكنه عند, عند بذل الهمم وعند يعني التفكير وصرف الجهود العقلية إليه يتبين أنه آية من آيات الله عز وجل فمثلا عجاز القرآن عجاز أكيد يعترف به جميع العقلاء جميع من يفترون فيه لكن لا يدرك لأول وهلة العامي ما يعرف إلا عندما يفهم ويبين ويحاول يعرف أن من القرآن معجز إذن العجاز هو جزء من آيات الأنبياء وليس هو كل وصف لكل آيات الأنبياء إذن فدلالات النبوة هي آيات آيات بعضها معجزات بالمعنى الاستلاقي وبعضها قد لا تسمى معجزات إلا بعد بذل جهد وتبين وقد تكون المعجزة معنوية لا تدرك إلا بجهود أجيال فإذن المسألة راجعة في نظري في أكثر سبب الخلاف في عدم تحقيق مناط الأمر وفي عدم يعني الاتفاق على موت الخلاف فإذن الصحيح أن يعني دلائل النبوة هي آيات متنوعة منها المعجزات الظاهرة ومنها المعجزات غير الظاهرة ومنها قرائن الأحوال قرائن الأحوال أي ما يحدث للناس من الأمور التي تدل على الصدق والأمانة والأخلاق الفاضلة أو على العكس فالأمبياء كلهم تميزوا تميزوا بقراء في أحوال سلوكهم تذل على أنهم لا يمكن أن يكذبوا على الله عز وجل في دعوى النبوة وأنهم صادقون وأنهم مشفقون وأنهم أمناء إلى آخر تميع الأمبياء ولذلك لا نجد النبوة تكون إنسان مغمور يخرج من كهف أو يخرج من أدغال العربات وغيرها يخرج من بين قومه يعرفونه سلفا فتكون قراءة الأحوال هي أعظم آيات الأنبياء وهي ليست معجزة ليست معجزة بل عند التحقيق أن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمن الناس كرها بقوة يعني بقوة السيف أو يعني الرعب الذي أجاد الله عز وجل للإسلام بقوته حينما قام الإسلام على الأرض أقول إن الذين آمنوا اختيارا آمنوا بقرائن الأحوال بالنبي صلى الله عليه وسلم لقرائن أحواله والذين نزلت لهم الآيات العظمى لتسمى معجزات مأم الذين نزلت بناء على طلبهم طلبوا انشقاق الغمر فلا من شك وصفوا ذلك بالسحر طلبوا من نبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى إلى السماء فلما عاروا عرج به إلى السماء وجاب خبر رقي كذبوا إذن ما نفعت ما يسميه المعتزلة معجزات وهي آيات ما نفعت آيات الكونية الصريحة المنظورة ما نفعت إنما أقامت بها الحجة لكن لم يهتدي بها أولئك الذين طلبوها هي زادت المؤمنين إماما وقد يكون أسلم بعض الأفراد لكن أصحاب التحدي الذين كتب الله عليهم الضلالة لم يلتنفعهم هذه وإذن قراء الأحوال هي داخلة في آيات الأنبياء وأحوال النبوه وأحوال أخبار الأنبياء وسيرهم وسير أممهم وما يحدث لهم من شتى الأخبار هي داخلتهم في مجمل الآيات فعلى هذا يكون من أسباب الحراب المعتزلة وغيرهم في كلامهم عن معجزة تسميتهم الآيات بالمعجزات وحصرهم الآيات بالمعجزات نعم ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده هو تكلم عن فراسة لأنها نعم من الكرام الفراسة المقصود بها فراسة المؤمن وقد تختلط الفراسة ببعض المخارق عند من لا يدركون أو يفقهون فالمهم من الفراسة التي هي التحديث الذي ذكره نبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا في هذه الأمة محدثون وذكر منهم عمر بن الخطاب اللي هم أهل الفراسة الذين يلقي الله في قلوبهم الحق ويلهمهم إياه والفراسة إلهام وتحديث وهي نوعا من الكرمات والخارق هي نوعا من الكرمات والخارق الفراسة نوعا من الكرامات والخارق نعم وسببها نور يقلفه الله في قلب عبده وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة ومنها اشتقاقها وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان فمن كان أقوى إيمانا فهو حد فراسة قال أبو سليمان الداراني رحمه الله الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب وهي من مطامات الإيمان انتهى وفراسة الرياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر ولا تدل على إيمان ولا على ولاية ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤية والأطباء ونحوهم على في تسمية هذا النوع فراسة نظر طبعا الفراسة لها معنى ملغة عام ومعنى شرع الفراسة التي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يتقوا فراسة المؤمن هي فراسة شرعية هي نوع من الكرامة لا تلتبس بالنوع الآخر الذي هو يعني كشوف وأشبه ما يكون بالهستيريا التي تحدث لمن يعني يبالغ في الجوع والسهر والعطش هذه هستر فلا يسمى هسترته فراسة على المعنى الشرعي لكن يمكن تسمى فراسة في بالمدلول اللغوي ندلو اللغوي نعم وفراسة الخلقية وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل وبكبره على كبره وسعة الصدر على سعة الخلق وبضيقه على ضيق وبجمود العينين والكلال نظرهما على بلادة صاحبها وبعث حرارة قلبه ونحو ذلك نعم علي هذه أمور علمية تسميتها فراسة تسمية مجازية الأمور التي تثبت بالتجارب وعرفها لاستقصال الاختصاص ليست فراسة على المعنى الشرعي إنما هي أمور علمية يدركها المتخصص ولا يدركها غير المتخصص فربما يعني يشعر غير المتخصص أنها نوع من الفراسة لكن ليس الفراسة هذه أمور تعرف بالقرائم تعرف بالدراسة تعرف بالعلم بالتجربة بالاستقرار سواء في الطب أو في سائل العلوم أو في حتى الممارسات العادية لاصحاب المهن وغيرها فإن هذه الأمور تحدث لهم لكن تسميتها الفراسة في حقيقة فيها نظر وهذا التقسيم هو تقسيم لغوي لا تقسيم فرايي قالنا الفراسة الشرعية لا تختنط بالمعاني الأخرى من المخرطة أو الأمور الخلقية المعروفة بالعلم أو الخلقية المعروفة بالعلم وننتقل إلى درسنا الثالث في كتاب الأهواء نعم <تصفيق> في يعني ما يعرفه اهل الحديث المتخصصون من التمييز بين الحديث الصحيح وغير الصحيح احيانا من خلال مثل والله اذا كان هذا مبني على على سياق المثل فهذا يعني التخصص يجعلهم اعلم باجر من غيرهم مما اعطاه الله عز وجل من العلم والفقه في دين الله عز وجل وما اعطاههم الله من يعني التجربة وإدراك المعاني هذا ما يدخل في باب الفراسة بمعنى خاص لكن إذا كان العالم أو المؤمن تفرس في اللفت معنا ليس بالظاهر من السياق فقد يكون هذا الباب الفراسة الشرعية التي هي نوع من الكرام فيختلف الأمراء أهل الحديث صيارفة الحديث كما ذكرها كما وصفهم الأئمة والصير في إذا جلت عائلة عملة مزيفة قد تحفى تخفى على ألاف الناس لكن الصير في مجرد ما يلمسها حتى لو كان غير مبصر أدرك إنه مزيفة وغير مزيفة فكذلك الحديث كثرت الخبرة وكثرت الميران وتعودهم على سياق وكثرت تلاوتهم لسياق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة معانيها ومسالكها وقوتها في اللغة والبيان قد يدركون المعنى الذي لا يليك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور فهي نوع من الفراسة لكنها فراسة علمية ليست فراسة كشف وفراسة يعني خوارق فراسة خوارق تحدث بالإلهام الذي لا يمكن أن يكون بمجرد الوسائل والمواهب البشرية فهي الفراسة الحقيقة هي نوع من الكرامة كما يحدث من عمر بن فطاب رضي الله عنه في كثير من الأمور نعم. قوله ثم إن الدين إذا صح علما وعملا بد أن يوجب خرق هذا إذا احتاج إلى ذلك الصحي فأنه مناقض لكلام السابق أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في الدين هو يقصد معنا يبدو أنه ما أفصح عنه يقصد أن, إن أهل استقامة إذا ألجأتهم ضرورة شرعية كبرى ومجرد ضرورة شخصية كالتحدي بين الإسلام والكفر فإنهم قد تحدث لهم كرامات وهذا صحيح أكثر ما كانت الكرامات عند الصحابة وعلى أيدي أئمة الهدى الكيلوار ما تكون في أمور شخصية إلا في حالات نادرة لا يرغبون نشرها أو التحدث عنها ولذلك تنغم الأحيانا قد تذكر وقد لا تذكر لكن الكرامات المشهورة التي تشتهر غالبها تحدث للمؤمنين بسبب استقامتهم في دين الله عز وجل في المقامات العظمى والكبرى مثل ما حدث لسعد بن أبي وقاص حينما تجمد له النهر وكما مثل ما حدث لخالد بن الوليد رضي الله عنه جميعا حينما أكل السم الذي لا يطيقه لا يطيقه يعني عشرة أضاف ما يطيقه ما يقتل الإنسان عادة لكن في كان في باب التحدي وما يشبه المباهلة التي فيها نصر الإسلام ليست يعني موقف شخصي بين المؤمن وبين آخرين فإذا وصل الأمر إلى حد ما يشبه المباهلة بين, الحق بين أهل الحق والباطل أو إلى يعني ضرورة نصر الحق في أمر, نصر الحق في أمر حاسم في أمر حاسم تعلق به مصالح الأمة العظمى من هنا تحدث الكرامات عن الوجه الذي يكره وذكره الشارع أما في أحوال الأفراد والأمور العادية فإنه قد يحدث قبلها الفرد المسلم العبد الصالح قد تحدث له كرامة في المقامات الصعبة لكنها ليست قاعدة مضطردة على ما ذكر الشارع قلنا إلى موضوع عشرات الساعة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى قوله ونؤمن بأشراط الساعة الصفحة صفحة سعمية واربعة نعم قوله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها قال الشارح عن عوف بن مالك الأشتعية رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال عجل ستا ست بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعقى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغذرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا وروي راية والغين وهما بمعنى رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني وعن حذيفة بن أسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة فقال إنها لن تقوم حتى ترى عشر آيات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 في الصحيحين ولقوا للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين يمنى كأن عينه عنبة طافية وعنانس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كاف فأرى فسره في رواية أي كافر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 حتى تكون السجدة خير خيرًا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريره ابو هريره رضي الله عنه واقرؤوا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا واحاديث واحاديث الدجال وعيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم يضيق هذا المختصر عن بسطها وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المشرق فقال تعالى من طلوع الشمس وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى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 وروا مسلم عن عبد الله بن عمل رضي الله عنهما قال حفظت من الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا أي أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك وكذلك خروج يعجوج ومأجوج كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدة, مثله مشاهدة مثلهم مألوفة وأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجار العادات وذلك أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة اول الآيات السماوية وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر السلام عليكم يحسن الحديث عن بعض النقاط حول أشراط الساعة من ذلك أولا المقصود بالأشراط الأشراط لغة العلامات والمقدمات فالشرط هو العلامة الأشراط جمع شرط والشرط هو العلامة والمقدمة فأشراط الساعة هي الأحداث التي تكون علامة على الساعة وتتقدمها أي تكون مؤذنة بقيامها والمقصود بأشراط الساعة شرعا هي العلامات والمقدمات التي تحدث بين يدي الساعة سواء كانت من الخوارق أو كانت من غير الخوارق بما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت موضوع الأشراط بالعقيدة ذلك أن اشراط الساعة تدخل في الأخبار التي جاءت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وتدخل في الغيبيات التي يجب أن يؤمن بها كل مسلم والتي تميز المؤمنين عن غيرهم فهي داخلة في أمور الإيمان بالغيب ويدخل ذلك في الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر وأشراط الساعة لا شك أنها من الأمور الغيبية ولا يعرفها الناس على سبيل التحقيق إلا إذا حدثت ورأوها أو أدركوها لكن قبل ذلك بد من التسليم بكل ما صح في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تحكم أو تفسير بلا دليل لأن كثيرا من الذين تناولوا موضوع عشرات الساعة أحيانا يفسرونها بغرائب التفسير وإذا كان هذا التفسير لا يوافق للحقيقة وهو على سبيل الجزم يكون من القول على الله بغير علم وأحيانا يقترن بتفسير بعض المعاني قراءة فتكون من الأمور المحتملة يقال ربما يكون هذا الشرط المقصود به كذا والله أعلم كقولي أن أبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكلم الرجل سوطة قد يقصد به هذه الأجهزة التي الآن أصبحت مع الشرط ورجال الأمن وغيرهم هذه الأجهزة تكون فيها أناتل أشبه بالسوت أحيانا تكون أيضا أجهزة اتصال فيكون فيها الكلام وقد يقال مثلا في أن يكلم الرجل فخذه من باب الظن لمن باب الجزم مع احتراز وقول الله أعلم قد يقال مثلا في أن الرجل في أخذ الزمان يكلمه فخذه أو يكلم فخذه بمعنى أن هذه أجهزة الجوال ونحوه لأن الجوال إذا وضع في الجيب كان يوازي الفخذ كثيرا ومع ذلك هذا ظن ظن لا نجزم به وهكذا فالإحكمالات ترد إذا كانت قريبة أما إذا كانت بعيدة فيكون الكلام فيها إثل وإذا جزم الإنسان بتفسير هذه العلامات دون دليل يكون ذلك من باب القول على الله ويقيد فليحذر المسلم من أن يتكلم ما لن تكون هناك قرينة وبشرط أن لا يجزم وعلى هذا فإن من أنكر أشرار الساعة أو شيئا منها مما ثبت في الكتاب السنة يكون وقع في الكفر أنواع أشراط الساعة على نوعين منها الصغرى ومنها الكبرى أما الصغرى فهي المقدمات التي حدثت أو لتزال تحدث منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان من غير الكبرى التي يكون فيها يعني امر عظيم هائل سواء كان خرق للسنن الكونية أو أحداث كبرى عظيمة والأحداث السنن الكبرى أو القصة الشرات الكبرى التي ورد ذكرها قبل قليل في حديث مسلم وغيره وتتمثل الكبرى أولا ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر في بعض حديث بعشر هذه هي الكبرى وكبرى لأنها إما خوارق للسنن الكونية وإما تتمثل بأحداث عظيمة هائلة وتتمثل هذه العالمات الكبرى بما يلي أولا خروج الدجال وهذا على سبيل الترتيب التقريبي أولا خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم خروج يأجوج ومجوج ثم الخصوف الثلاثة مع أن الخصوف الثلاثة محتملا تحدث بين الأحداث السابقة أو قبلها لكن هذا الظاهر من خلال عموم النصوص الخسوف الثلاثة تعتبر سلش علامات والدخان أيضا على اعتبار أنه لم يحدث إلى الآن ربما يكون بعد خروج الدجال ونزل العيسى مع أن هناك من السلف من قال بأن الدخان حدث في عهد الصحابة أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد القرفة الراشين وطلوع الشمس من مغربها هذا الثامن وخروج الدابة والتاسع والعاشر خروج النار من اليمن ومن قار عدن كما ورد في بعض النصوص هذه الآيات العشر هي الآيات الكبرى وترتيبها هنا ترتيب تقريب أما العلامة الصغرى فهي كثيرة منها ما حدث جزما ومنها ما يحتمل أن يكون حدث ويحتمل أن لا يكون حدث ومنها ما لم يحدث الراجح أنه لم يحدث وممكن أن أسرد عدد من أحداث الصغرى اولها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدث وهذا قد يعد من أحداث الكبرى أيضا. كما ذكر الله العلم وقال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع. ذكر العلامة الكبرى بعشر لأنه بعد مبعثه وعلى أنه هو الراجح يعتبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أليات الكبرى لأن مبعثه قلب موازين الدنيا فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الآيات يجزنكم من الكبرى أو من الصغة كذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدث وفتح بيث المطبس وهذا قد حدث أيضا والموت الذي يأخذ الناس كعقاص الغنم قيل أنه طاعون عمواس وأيضا ما حدث بعده وبعضهم يقول لا أن هذا يدخل في الأحداث التي تقال العلمات الكبرى في حديث عوف المالك عند البخاري قال أعدد ستا بين يدي الساعة فذكر فيه ثم موتاني, موتاني أو موتاني أخذ فيكم كعقاص الغنم فمسألة فيها خلاف هل هذه من الصغرى ومن الأمور التي حدثت أو لا تزال مستقبل الله أعلم ومنها استفادة المال والاستغناء عن الصدقة وهذا حدث في فترات تاريخية منها في أهد عمر بن عبد العزيز والله أعلم هل المقصود ما حدث أو ما سيحدث ومنها ظهور الفتن التي يعني جاءت في حديث الملاحم الفتن وهي كثيرة يصعب تعدادها هنا ومنها ظهور نار في الحجاز وقد ظهرت قرب المدينة سنة 654 في هذه ظهرت ورآها الناس وشهدوا بها ووقع فيها مصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي التمثل الآن في, في شرق الحرة الشرقية شرق المدينة إلى الآن موجودة أثار هذا هذه النار على شكل أحجار بركانية موجودة جنوب مطار المدينة كذلك استثباب الأمن بين مكة والعراق حتى يأمن الإنسان على نفسه من كل شيء قد حدث هذا في مراحل كثيرة من التاريخ منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين ومنها في عهود متفرقة منها في عهد الدولة السعودية القائمة وفقها الله لكل خير فإن الأمن مستكد منذ أن وحد الملك عبد العزيز هذه البلاد رحمه الله ولا يزال مستكد بحمد الله ونسأل الله أن يستمر هذا الاستثباد وأن يفرقنا ويفق الولادة لشكر نعمة الله عز وجل والثبات على دينه ومنها قتالة الترك والعجم وكلها وردت فيها حديث وقد حدث هذا أشياء أو هشياء من هذا ممن وصبها من النبي صلى الله عليه وسلم من الأم التي حدث قتال ومنها ضيع الأمانة وإسناد الأمر لغير اهله وهذا حدث ولازال يحدث ومنها دفع رفع العلم وفشو الجهل ومقصود برفع العلم كلة الفكرة الدين وكلة العلماء الكدوى لأن العلم لم يرتفع بالكلية مما يدل على أن المقصود برفع العلم رفع الفقه في الدين العلم النافع العلم بشر الله عز وجل الذي ينتج عنه العمل كذلك من الأشراط الساعة فشوة الزنا واستحلال الرباء وكثرة الفواحش ونرى أن في شوع وسائل الإعلام ما يبل على وقوع مثل هذا بين المسلمين وسائل الإعلام المفسدة كدشوش وغيرها ومنها ظهور المعازف والأغاني واستخلالها ومنها شرب الخمر وتسمية الخوم بغير اسمه تسمية الربع بغير اسمه ومنها التباهي بعمارة المساجد بزخرفتها ومنها تطاول العراب في البنيان وهذه أمور كلها حدثة وأن تلد الأمة ومنها كثرة الهرجة للقتل ومنها تقارب الزمان والله أعلم بتقارب الزمان ربما يكون في شعور الناس أو أنه تقارب يحدث ولا يحس ولا يدرك الناس أنه تقارب إنما يشعرون بكثرة أو سرعة سير الأيام والساعات والبقائق وهذا شعور مشترك الآن بين كثير من الناس كثير من الناس إذا تحدثوا في هذا الأمر يجد أنهم يتفقون على الشعور بسرعة ذهاب الأيام ولذلك تجد أن بعض كبار السن الذين ما عايشوا أو مروا بفترة قبل توفر وسائل الحياة الحديثة يقولون نشعر أن اليوم في ذلك الوقت اللي هو 24 ساعة نشعر أنه كل أسبوع في هذا الزمن واسألوا أي أحد من كبار السن الذين تأملوا هذه المسأل فربما يكون هذا والله أعلم راجع إلى شعور الناس أو إلى أمر لا نعلم نعم قد يكون تزعى البركة وأرد أو يجتمع الأمر هذا وهذا هذا وذلك قد يكون من نتائج تقارب الزمان نزعى البركة وأيضا من أشراط الساعة تقارب الأسواق وقد حدث هذا حتى اشتبكت أسواق العالم الآن ستطيع الآن أي تاجر أن يعقد صفقة في أسرع وقت في أقصى الدنيا ويتسوق وهو في بلده من أي بلاد من أقصى الشرق أو أقصى الغرب وهذا حاصل الآن وربما يكون تقارب مكاني أو تقارب الوسائل أو كلها ومنها أن تعبد قبائل من هذه الأمة الأوثان وقد يعني حدث هذا بادة الأوثان حدثت عند الغلاة المتصوفة وعند الرافضة وغيرهم بل حدث حتى عند بعض قبائل العرب في بعض مراحل الزمن وأذكر أنه في بداية دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ذكرت بعض كتب التاريخ أن بعض الجيوش الدعوة وجدت عند ذي الخلصة من يعبدون الأصنام هناك في موقعه هنا في جنوب المملكة وهذا ورد فيه نص أيضا مستخل أنه يعبد بالخلصة كما عبده الجاهلين ومن ذلك فشو التجارة ومشاركة الإنسان مع الرجال فيها قد حدث هذا ومن ذلك كثرة الزلازل وأيضا هذا بدأ يظهر في السنين الأخيرة ومن ذلك كثرة المسخ والخسف في هذه الأمة ومن ذلك الخسف بجيس يهز الكعبة وهو غير خسوف الثلاثة الكبرة أما المسخ فقد يكون مسخ معنوي غير حسي وهذا كثر في الناس اليوم وقد يكون مسخ حسي الله أعلم به ربما لم يكون من الأشراط التي لم تحدث بعد ومنها التماس العلم عند الأصاظر ولا صاغرهم فدثاء الأسنان وقد يكون أيضا من ذلك صغار القدر الذين لس قدر في العلم ولا التقوى ولا الصلاح ولا الاستقامة. وهذا يحدث في الغالب عند أهل الأهواء والفرق والجماعات والأحزاب أحزاب قد يضطرون أن يرأسوا فيهم من ليس بأهل للعلم لا في سنه ولا في قدره أو في أحدهم وهذا حدث ومنها ظهور النساء الكاسيات العاريات وأيضا هذا الحدث ومنها ظهور القلم يعني كثرة الكتابة بلا فقر ومنها ظهور ثلاثون أو ظهور ثلاثين من الكذبين هذه الأمة والله أعلم هل خرجوا كلهم أو لا هذا راجع إلى ضابط الكذب هل كل من ادعى النبوة؟ طبعا الذين ادعوا لنبوة ألاك لكن هل العلم ضبطوا دعاوى النبوة التي لها أثر؟ أو التي لها اعتبار الحديث هو أن يكون من يدعى النبوة يكون له أثر ويكون عاقل يعني يسمى جنون أو هستر أو نحو ذلك من من يخلطون أو يكون عندهم شيء من الجنون أو شيء الجنون وأن يكون يعني له أتباع وأن تكون دعواه دعوا فعلا تتعلق بما يشبه دعاو الأنبياء ونحو ذلك من الشروط وهؤلاء إذا, إذا طبقنا الضوابط قد يصلون إلى ثلاثين أو لا يصلون الله أعلم لسيما أن مما ممن يدعون النبوة أربع نسوة كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأظنه حديث صحيح ذكر الذين يدعون النبوة قال ذكر أن منهم أربع نسوة يعني أربع من النساء حدث من سجاح لكن بعدها ما أدريها وجد هذا العجد أو لم يوجد ويكون من الأشراط الباقية إذا لم يوجد وربما يكون من أسباب ظهور المتنبئات تعلق أو, أو ما يسمى به تحرير المرأة ونفخها حتى تصل إلى المسؤوليات وتصل إلى التعرض لتصدي والقيادة فربما يكون هذه من المههدات لظهور المتنبئات والله أعلم ومنها أي من العلمات الصورة عودة أرض العرب بوغجا وأنهار هذا إضاء يفتمل أن يكون حدث ويفتمل أنه باقي لأنه ربما تكون وسائل الزراعة التي توفرت الآن وكثر فيها السقي وظهور الماء والمروج وما يشبه الأنهار ربما يكون هذا هو المقصود وربما يكون المقصود أمر لم يحدث بعد الله أعلم هناك أمور في الحقيقة يظهر أنها إلى الآن لم تحدث منها من الآنات الصغرى منها انحسار الفرات عن جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس يعني التفسير هذا بالبترول بعيد لكن مع ذلك الله أعلم بالحق ومنها كلام السباع وتكليم الرجل صوته ونعله وفخذه إذا لم يفسر بما قلته لكم ومنها خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ومنها فتح روما والقسطنطينية مرة ثانية فتح روما لم يحدث إلى الآن قسطنطينية قيل أن, ان النصوص الواردة فيها تدل على أن الفتح يكون مرتين وهذا له وجاه فتح الأول انتهى والمتح الثاني لم يحدث بعد أما فتح روما فلم يحدث إلى الآن فيكون من الأشراط الباطية متى تكون الله أعلم وربما يكون مع أشراط الساعة الكبرى لا ندري ومن ذلك ظهور ملك من العرب يقال له الجهجة أيضا له أحوال وأصاف وردت في النصوص ومنها خراب الكعبة ومنها خروج المهدي ومنها الخصوف الذي أو الخصوف التي تحدث غير الخصوف الثلاثة الكبرى الخصف الجيش نغض الكعبة هذا لم يحدث إلى الآن ومنها مسكوا ناس من هذه الأمة يبيتون على المعاصي والفجور والله أعلم بالحال ألا أي حال يبدو أن هناك من العلمات الصغرى ما لم يحدث بعد هذا الظاهر لكن قد كما قلت قد يواكب ظهوره ظهور العلمات الكبرى فلا يكون بينهما فرق كبير والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول ذكر بعضها العلم كالشير حمود التوجري رحمه الله في إتحاف الجماعة أن فتح القسنطين لم يحصل بفتح محمد الفاتح وإنما هذا الذي أخبر به إنما هو في آخر الزمان ودلل على ذلك أنا قلت أنه احتمال احتمال أن يكون فتح غير الفتح السابق والله أعلم يقول قيل أو قبل وقت قريب تكاثر الكلام حول الدابة منها وتخرج من الصفا أو أنها تخرج من الصفا وأنها قد يشقت الصفى لها طبعا ما حد ما قيل هذا شائعة لا أصل له ما قيل من المدات رؤية رؤية شعرها هذا كلام من الشائعات التي لا أصل لها وقد نفى هذا الشيخ ولا نصدق تاهنا ولا عرافا سبعينة سوى خمسين. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله وروى الامام احمد في مسنده عن ابي هريره وروى في مسنده عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا وكاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليس بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من مئة كذبا وفي الصحيح عنه, عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث وحلوانه الذي تسميه الذي تسميه العامة حلاوته حلاوته ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الازلام الذي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها ا د ج د والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل وما يعطاه هؤلاء حرام وقد حك الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال أتدرون ماذا قَالَ ربكم الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فمن قال مطرنا بفضل الله وَرَحْمَتِهِ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمري الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وقال تعالى لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره الجبت السحر وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري مما هذا قال وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت من فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكرهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ المصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين فهؤلاء يستحقون العقوبة البلغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد وقال الطائفة, إنك وقال الطائفة إن قتل بالسحر قتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله في بعض الأمور يحسن اللقوف عندها مما سبق أولا فيما يتعلق بأصول الدجل وعن هنا الشيخ الشارح رحمه الله عرض صور من صور الدجل والتنجيم والكهانة وبعضها قد يدخل في بعض وبعضها قد يشبه بعض أيضا وبعضهم راضح للبعض الآخر لكن عند الاستقراء نجد أن أصول الدجل التي ذكرها العلم ومنها ما ذكر الشيخ هنا ترجع إلى, إلى, إلى أربعة أمور أصول الدجل ترجع إلى أربعة أمور الأول دعاوى النبوة وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بأنهم دجالون وصلهم بأنهم دجل فأصول الدجل ترجع إلى أربعة الأول دعوا النبوة فأعظم الدجالين ذنبا وأكذبهم وأخطرهم وأشدهم هم الذين يدعون النبوه وهذا لن يجب قتلهم بكل حال ليس فيهم خلاف من يدعى النبوة وهو عاقل سوي ثم أصر على دعواه يجب قتله والأصل الثاني من أصول الدجل هو الأمر الثاني السحر والسحر أنماط وأصناف وأنواع ويدخل في السحر أحيانا المؤثرات المعنوية ليس السحر فقط هو الأمور المادية المؤثرات المعنوية تدخل في معنى السحر لغتين وشرة والصنف الرابع السنف الثالث الكهانه. والكهانة تعتمد على دعاوة الغيب الكهانة. والصنف الرابع التنجيم الأول دعاوة النبوة والثاني السحر والثالث الكهانة والرابع التنجيم هذه الأمور أيضا قد تتداخل أحيانا قد يكون المنجم ساحر وقد يكون المنجم كاهن وقد يكون الكاهن ساحر والساحر كاهن لكن ومع ذلك فإن هذه الأصول إذا انفرد أحدها صار نوعا من الدجل وإذا اجتمعت فهي دجل مغلط مركب وعلى هذا فإن الصور الأمور التي ذكرها الشارح هي صور من صور هذه الأصناف الأربعة فمثلا هو ذكر هنا العراف العراف يشمل يعني يدخل في مفهوم الكهانة ويدخل في مفهوم التنجيم ويدخل في أحيانا مهوم السحر لأن الساحر أحيانا يكون عراف بل يستعمل العرافة والمنجم يستعمل العرافة والعراف أيضا يستعين بالسحر ويستعين بالتنجيم وسيأتي تعريف العراف بعد كمين وكذلك أصحاب الأزلام وذكر الشيخ نموج أو الشارح نموذج من صور أو صور الأزلام أو فعل الأزلام التي من ضمنها وضع أشياء وكتابة حروف عليها وتقدير أو ربط الأفعال والتصرفات بهذه الحروف والرموز أو الألوان كان مثلا يلون الإناء من ألوان ثلاثة أو الخشبة من ألوان ثلاثة وأربعة ويقول خرج عليك اللون الأخضر تنظي إلى فعلك إذا خرج عليك الأحمر لا تنظي إذا خرج عندك حرف كذا فنظي إذا ما خرج الحرف الفلاني فترك إذا خرج عليك صورة طير مثلا أحمر فنظي إذا ظهر عليك صورة طير أسود فلا تنظر كل هذه الصور تعتبر من استقسام للأسلام أو ما يستعمله الجاهلية من وضع الأقداح إذا خرج منها نوع معين أو لون معين أو شكل معين أو طفحة أو غريقة إلى آخر كله يعتبر صور من صور الاستقسام بالأزلام وكذلك الضرب بالحصاء واعتبار إما نوع الضرب أو صوت الضرب أو لون الحصاء إلى آخره يعني يختلف من دجان إلى دجان لأن كثير من الدجاجلة يحرص على أن يعمل خلاف ما أعمله غيره ليتميز بشيء ويرجع إلى نوع واحد والخط في الرمل كذلك يرجع إلى الخط بحروف والخط بخطوط متعرجة ومستقيمة أو نحو ذلك هذا يكثر ولا يزال يمارس التنميه على الناس والعامة وكذلك من صور هذه الأفعال التنجيم التنجيم أيضا يختلف على صور كثيرة نعتقد أن النجوم لا تأثير في الأرض أو في مقاليد الأرض أو في الأقدار أو أنه المطالع النجوم لها تأثير في حياة الناس وفي أفعالهم وتصرفاتهم وأعمارهم وشقاوتهم وسعادتهم إلى آخره أو لكل النجوم تأثير في مضي الناس أو عدم مضيهم في الأعمال والأقوال وغيره إلى آخره التنجيم أيضا صور كثيرة تناها تبدأ من عبادة النجوم وتنتهي باعتقاد التأثير في النجوم وبينها الصور وهذا صور كثيرة وكذلك من الصور التي ذكرها الشيخ القرع القرع اللي هو ضرب شيء بشي أو نحو ذلك والفالات اللي هي الحظ يسمى الحظ الآن يسمونه في بعض البلاد اللي يمارس في فيها الدجل علنا في الشوارع يسمونها الحظ وأحيانا الآن بدأ انتقل مسأة الحظ والفالات والطوالع إلى أن صار ينشر الآن في أجهز في بعض الوسائل الإعلام في بعض الدرائب اللبنانية والمصرية وغيرها ويضعون الآن للمنجمين صفحات تحت معنوين براقة وجذابة ويتقوم على الفالات والحظ ويتوارد السائلون على هؤلاء الدجالين والمنجمين في سؤالهم عن حضوطهم وعن مقادرهم وعن ما يفعلونه أو يتركون في إلى آخره فيفتونهم بهذه السليب الشيطانية ويقول أنت صاهد حظ صعيد أو أنت الوقت الفلاني لك مشؤوم فلا تذهب ولا تسافر على النجم الفلاني وأنت في الوقت الفلاني يجب ان تفعل كذا او لا تنظي او تنظي لاخره هو نفس الدجل الموجود في السابق لكنه يصبح الآن او اصبح الان يسمى باسماء وبرارة جديدة لانه كله يدخل في مجال الفالات والحظ وهؤلاء ايضا لا يزال كثير منه في البلاد الاخرى بلاد اسلامي يجيسون فعلا في الحوانات والحوانيات والطرقات ويمتحينوا الناس في دينهم ثم من هذا ايضا الدعاوى الصوفية صفحة سبعين وعشرين يدعي الحال من أهل المحال هذا او من أهل المحال هذا يرجع إلى دعاوى السحرة ودعاوى الفلاسفة ودعاوى الصوفين قال من مشايخ النصابين والفقراء الكذابين وكلهم من أصناف والطرقية المكارين هؤلاء كلهم من أصناف أهل التصوفين